بسم الله مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدوتت كتاب التسجيل الصوتي لمحبكم استطاعكم هيا نشد الرحال على بركة الله كتابنا اليوم هو كتاب حدوتت اليوم مع كتاب إنها موجة عالية لخميس قلم هذا الكتاب للأديب العماني الجميل والصديق العزيز والزميل الفاضل الأستاذ خمس قلم من أجمل الكتب التي قرأتها مؤخرا والكتاب مقتطفات لزيزة استطت لكم بعضها يقول فيه بعضها لا أستطيع أن أساعدك لا تستطيع أن تساعدني لا أحد يستطيع أن يساعد أحدا لا ندري متى الضربة ولا من أين تعبير مختصر لخصه في عنوان الكتاب حقا إنها موجة عالية طبائع يقول لأنك لا تشعر بالبرد لا يعني أن الدفء اشتد غيرك قد يشعر بالقر في عز الحر يقول كذلك في وصف الرحلة والاستمتاع بها حين لا تكون سائقا للسيارة استمتع بالمنظر الجانبي الأشجار السائرة إلى الخلف أجمات الموز المضيء وغابات البانج المعتمة طشاش قطرة المطر في, في البركة الصغيرة وكأنها تثور وحين لا تثور تعكس تعكس مرآه السماء والأشياء تستمتع بالذي بال... بال... بال... لا ي... لا يتقود بنعكاس صورتك وخيالاتك في مرايا نافذة المركبة بالتلصص على البيوت الحاضنة لأسرارها بأسماء المحلات المضحكة بطيور حائرة في الأسلاك بالمآزن المندسة بين النخيل بجبال الزرقة البعيدة وبحزوز الألوان في الصخور المشقوخة تستمتع كذلك بندى الغيوم المسافرة محاولة أن تشبهك أو تتشابه معك تستمتع بتفاصيل لا ترصدها الكاميرا مثل الحشرات المتراكبة على هنبل الغاف أما السائق فيزرع عينيه في خطوط الطريق البيضاء والصفراء المتصلة والمنفصلة متوجسا من العابرين المشاة الغزاء ومن قطاع الطرق الجدد شرطة المرور ليس له من حيلة سواء تصيد الرادار، الرادارات المتربصة وتب وتبص وتبصر المطبات المتسلطة وتكهن أخطاء الآخرين، يتفادى أي موت مخبوء في المسافات ويحذر من الغام الظلام إنه حين تكون قائدا تفوتك الرحلة حيرة أريد أن أكبر لا أريد أن أكبر لا أريد أن أكبر أريد أن أكبر وأعلم أن العالم سيضيق أكثر رغم عن حجمي عقيدة الجندي لكي لا أموت أقاتل أقاتل حتى أموت يصبح الوطن رخيصا بعنوان شجرة مهجورة هنا يتحرش شارب العقيد بالكلمات الرقيقة أو المسكين الشاعر حين توضع ورد وردة الإعلام على مرحاض الأباطيل جميلة معطرة حين ترمى الأفكار الحرة في النفايات كتب كتب مغدورة حين تشرد المعاني ملدوغة الأمانة حين تش تشرب الحانات الوقت المقدس المكان غصة انتبهوا حين تضعون أقدامكم فالثقوب السوداء ليست فقط في مرامي التلسكوبات، إنها مكائد قرأ ممتع للكتاب لا تنسوا تحميل الملخص الصوتي والمرئي والمقروء في الأزرار الموجودة بالأسفل في أمان الله قراءة ممتعة للكتاب وتذكروا دوما أن كل ما يذكر هنا هو عن الرأي ومعتقد المؤلف أو الكاتب أو الشاعر وليس بالضرورة أن يكون هو رأي إدارة التطبيق في أمام الله محبيكم في حدود الكتاب